Mol, wa atsiru bi hadilillahi jamia walatfaruk, wa dzkro naimatillahi alaiku ibkum agda, faalaf biin qulubkum faasbapt bi nimmatih ikhwan, 129. فإنكم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك نبين الله لكم آياته لعلكم تهتدوا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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتَ بَعْدَ هِدَايَةٍ فَهَٰؤُلَاءِ يُمَسَّكُونَ فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِوُجُوهِهِمْ يُضْحَكُونَ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ